يا عالي المجد في ليل الكرامة والكفاح يا ميادين السلاح يا شموخ المجد في قلب الصباح قد جاء حي على الفلاح لست بحي على الكفاح امه الحق اجيبي قد بدا الحقد الصليب ورفع الرايات وامضي للعلا بين شعوب أمة الحق أجيب فاتبد الحقد الصديب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي فاتوارى بالشعوب فأعيد المجد فينا واحبذي كل القلوب إنما المجد ينادي فاتوارى بالشعوب فأعيد المجد فينا واحمني كل القلوب واحمني كل القلوب أمتي ويح الأعادي هل لماضينا أعادي أمرياح الشر باتت تحتفي فوق الوهادي أمتي ويح الأعادي هل لماضينا أعادي أمرياح الشر باتت تحتفي فوق الوهادي طالما سرنا ببؤس ودنا الكفر تنادي اسرجي خيل الاماني وتعالي للجهاد طالما سرنا ببؤس ودنا الكفر تنادي اسرجي خيل الاماني اسرجي خيل الاماني وتعالي للجهاد همة الاقدس اجيبي قد بدل حقد وارفعوا الرايات وامضوا للعلا بين شعوب امه الحق اجيبوا فبدن قدو الصليب وارفعوا الرايات وامضوا للعلا بين شعوب انما المجد ينادي قد توارى بالشعوب فاعيد المجد فينا واحمل كل القلوب إنما المجد ينادي فالتوارى بالشحوب فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب واحملي كل القلوب أمتي إنا مضينا ولعدن قاد شرينا نرفع الرأس ونمضي نقتل الباغ اللعينا أمتي إنا مضينا ولعدل قاد شرينا نطع الرأسى ونمضي نقتل الباغي النعينا لم نزل أسدا ولكن فقد الليث العرينا وسنأتي في ثباتي ونكون الفاتحين لم نزل أسدا ولكن فقد ليث العرينا وسنأتي في ثبات ونكون الفاتحين أمة الحق أجيب أكبد الحقد الصليب ارفعوا الرايات وامضي للعلا بين شعوبي امة الحق اجب ابي الحفد العبد الصريم ارفعوا الرايات وامضي للعلا بين شعوبي انما المجد ينادي فتواردي شعوبي فاعيد المجد فينا وعيدي كل القلوب إنما المجد ينادي فالتوارى بالشحوب بعيد المجد فينا واحمني فل القلوب واحمني كل القلوب بشر القوم أخيا أن صبحي قا تهي وعلى ترايات عز فوقها ماتي الثريا تمطئ الخيل الغضاب وامتشق سيفا قويا وعلى هذا اتفقنا كي نردينا عليا وامتشق خيل الغضاب وامتشق سيفا قويا وعلا هابات اتفقنا كي نردينا عليا كي نردينا, علي كي نردينا علي